ل و ل و ل ه ا ل ن ا ب ل م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن もうすぐ。